يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا, الهدي ولا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 وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشواهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الضر في مخنصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم؟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 أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ ان حرج يريد ليطهركم وليتم من نعمته عليكم ولكن يريد ليطهركم وليتم من نعمته عليكم لعلكم تشكرون وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِثَاقَهُ الَّذِي وَثَقْكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهدا بالقسط ولا يجرم أنكم شناء قوم على ألا تعدلوا وأقرب للتقوى. واتقوا الله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 اِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم Waamatum birusuli wazartumuhum wa karantumullah la ukafiran kum La Ukafiran Kum Sayati kum wala udhilana kumjan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 ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من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 kdo je odá уров tětl Poplov Vyhují A malos omЭtův celéh bychams zbyt posleně, Ž 저 se Závárazol v tuí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 ولا ترتدوا على أدباركم فتن قلب خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإن لن ندخلها.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 قال رجلان من الذين يخافون أن عمل الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبوه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين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 قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتا يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين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 مِن اجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا على بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأرض فكأنما فكأنما قتل الناس جميعا وَمَنْ أحياها فكأنما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 ذالك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلمو فعلمو أن الله غفور رحيم يَا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 Juriduna, já, huju, minam, narivama, hu, bi, horijina, miná, hu, lahu, magabum, mumpi, hu, seriko, hu, strength and gin těžel vařtečný. Tak CinatÖ, وَأَصْلَحَ pozita opravdu a jim, Allah chtěží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 Inna Allah juk je bulmu posiplýn. Vakaj feju hakimuna kawarjanda, humotá ura tu fíha, ruk mullahi, summa jata ulauna minbardizalik. Uma Inna التي توراة فيها هدى ونور يحكم بها النبؤون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشووا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنت نزل الله فأولائك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف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 عيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة واتيناه ال انجيل فيه هدى ونورا ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين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 ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعت ومنها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 يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين.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 نَحْسَبُ اللَّهَ هُمُ الْغَالِبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ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 ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هل تنقمون إِلَّا أَن آمنا بالله وَمَا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 من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطغوت أولئك شر ما كانوا وأضل عن سواء السبيل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 لبئس ما كانوا يعملون لولا يمهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة قُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْ بِمَا قَالُوْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَزِيدُ اَنْكَ ثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك فرنا عنهم سيئاتهم لك فرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنة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 انَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ومأواه النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لقد كفر الذين قالوا, إن الله ثالث ثلاثة, وما من إله إلا إله واحد. 3. وإن لم ينتهوا عما يقولون, الذين كفروا منهم عذاب أليم. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل واممه صديقا وأمه صديقة كَانَ يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون Polla tarbuduna, milu, dunila, jimala, jimlikula, kumbarla, uvalala, naferra, uvalala, uvalala, uvalala, uvalala,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 107. Polivám da se mistrým, když oni vrowé, jako podívají ve videu, organizationaltátek, takže kvojich character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 يقولون ربنا آمنا robu مع mám وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع na, يدخلنا ربنا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 إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ عَلَى رَسُولِنَا البلاغ الْمُبِينُ Léhý sála Amanu, Aramilu sva lihatý fima parimu, Ida Amanu, Aramilu sva lihatý, sva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 Ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Baita al-Harama qiyaman lin harama wal-hadya wal-qalaid. Dhalika li ta'lamu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 فاتقوا الله يا أُلِلَّ أَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسوقكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عف الله عنها والله غفور حليم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 يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل إِذَا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون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 فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربة ولا نكتب شهادة الله وَلَا نكتب شهادة الله إنما إذا لمن الآثمين فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنْهُمْ أَسْتَحَقَّا إِثْمًا فَأَخَرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا فَأَخَرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ أَسْتَحَقَ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانَ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن بالشهادة على وجهها أو يخافوا أَوْ يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم والتق الله وسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.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 إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتتك بروح القدس إذ أيتتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهله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 إذ When the shdıříns majílaughs Ože too, Mr. Ili Meryem Ű 1. Hadi jíti dáli lezit rεί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 ما ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا, عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية من وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه, أعذبه عذاب الله لا يعذب مِنَ من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي قال سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أقول مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إنك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 لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته